صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وصافات صفا فزاجرات زجرا فالتاليات ذكر ان اللهكم واحد رب السماوات والارض وما بينهما ورب ما شاء فشيء لا يشاء انزلنا السماء الدنيا بزينه الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسن فالخطفة فأتبعه شهاب فاطب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب بل عجبة ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون my Allah mm -hmm.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 غير المغضوب عليهم ولا الضالمين آمين فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قال سميع الله لمن حمده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 اخيرا نزل من شجره الزقوم انها جننه اقنه للظالمين انها شجره تخرج في اصل جهنم طرها كانه رؤوس الشياطين Ya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 الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين من نوعا مدبدر فرأى إلى آنتهم فقال أن فعل ما تؤمر ستجدني إن شاء Субтитрувальниця Yeah we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 دَمَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ وَنَجَّيْنَاهُما وَقَوْمَهُما مِنَ الْكُفْرِ الْعَظِيمِ وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ وَآتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ الْمُسْتَبِين وَهَدَيْنَاهُمُ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ إِنَّ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ سميع الله ونعم من حميدا Yeah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 وإن لوط لمن المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغاهرين ثم دمرنا الآخرين وإن لوط لمن المرسلين شُرُونَ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُتَحَضِّرِينَ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيم فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَنَبَذَهُ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ فَنَبَذْنَاهُ What well, am يا الله وله من حميد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 قَالَتِ الْبَنَاتُ عَلَى الْبَنِينَ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ فَلَا تَذَكَّرُونَ أَمْ لَكُمْ سُلْطَانٌ فِي هَذَا فَأْتُوا بِكِتَابِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ وَجَعَلُوا بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسْبًا وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّجْمَ وَهُدًى سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ إِنَّ مَنْ هُوَ صَالِحٌ فِي الْجَحِيمِ وَمَا مَنْ غاثتهم فصباوا قد منحدرين وتولى عنهم حتى حين وابصر فسوف يبصرون سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Субтитрувальниця Оля Шор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 صرف في دراهيم وموسام سميع الله لمن حمده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 هو انت احد الله سميع الله من حميد اللهم اجنا نستعينك ونستهديك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونسني عليك الخير كله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 انصرنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تنكر علينا واهدنا واهد بنا ويصل الهدى لنا اللهم تقبل توبتنا وامصن حوبتنا واجب دعوتنا وثبت حجتنا وسدد السنتنا واسل سخي ما تقول بنا واهدنا الحق والصواب ضلالنا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اعطنا ولا تحرمنا واكرمنا ولا تهنا وآثرنا ولا تؤثر علينا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذمدا إلا ظفرته ولا مريضا إلا شفيته ولامبتنا الا عافيتك ولا هم من الا فرجته ولدينا الا قضيتك ولا ضال الا هديته ولا حائر الا دللته ولا محروم من ذنب يت الا وهبته برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم المسلمين اللهم اغفر لموتانا ومن موت المسلمين اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزدهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اشف امراضنا وامراض المسلمين اللهم اشف كل مريض يعاني اللهم اشف كل مريض يعاني اللهم اشف كل مريض قل دواءه وعظم داءه اللهم ما انزلت من دا الا وانزلت له دواء اللهم فاجعل دوائهم يغلب داءهم واجمع لهم يا الهنا بين الاجر والعافيه اللهم انك اللطف بهم من الاط ربنا من الدعا وارحم من الدعا اللهم فقر اعيننا بصحتهم يا كريم اللهم تقبل منا الصيام والقيام واغفر لنا يا الهنا ما سلف وكان من المعاصي وما اللهم اختم لنا شهر رمضان بوفرانك والعد خير نيرانك اللهم اجعلنا ممن قبلت صيامه وقيامه اللهم لا تجعل حظنا من صيام الجوع والعطش ولا من قيام السهر والتعب واجعل يا الهنا حظنا موفورا وسعينا مشكورا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اغفر لمن حضر جمعنا هذا اللهم اغفر لمن حضر جمعنا هذا من اتانا من قريب او بعيد ومن نحبنا فيك ومن احببناه فيك ومن استوصانا بدعاء الى خير برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اغفر لاهل هذا الحي المبارك اللهم اجعل لهم من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيه وارزقهم يا الهنا من حيث لا يحتسبون اللهم بارك في اموالهم وابنائهم واجعلهم مباركين اينما كانوا اللهم واجعلهم خير جيران بجار يا رحمتك يا ارحم الراحمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين